بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هذا تابع الدرس السابع والاربعون من شرح لكتاب شاذ العرف قال المؤلف رحمه الله زناتها اي الصفة المشبهة على وزن اسم الفاعل يطرد قياسها من غير الثلاث على زنة اسم الفاعل اذا اريد به ثبوت ده الكلام ده مهم يا شيخنا صح؟ لما قل يا مولانا الكريم اعتدل صح يا مولانا ها؟ كلمة اعتدل ده فعل خماس يا مولانا صح يعتدل فهو معتدل لاحظ معتدل ده اسم فاعل لكن اريد به السبب زي كلمة طاهر يا مولانا لعلك تذكر كلمة طاهر غير ضارب وقائم يعني قائم وضارب لا يدل فيها ثبوت إنما طاهر تدل على ثبوت فهي وإن كانت على زينة اسم الفاعل لكنها صفة مشبه لأنها تدل على ثبوت كذلك معتدل لما نقول معتدل القامة اعتدال القامة ده ثابت ولا متغير ثابت يبقى عشان كده ده صفة مشبه طب منطلق اللسان انطلاق اللسان ده يا شيخنا يا سلام نحن لسه كنا من قليل بنتحدث عن ايه انطلاق اللسان ده يا شيخنا لما نقول منطلق اللسان منطلق اللسان ده طبعا ده زينة اسم الفاعل من غير الثلاسي زي أكرم فهو مكرم وأحسن فهو محسن إن الله يحب المحسنين صح يا شيخنا طيب هنا صفة مشبه ليه تدل على يعني انطلاق اللسان ده صفة ثابتة صح يا مولانا كمعناها قد تحول في الثلاسة للزينة فاعل إذا أريد بها التجدد والحدوث زيد ها شجاع أمس. طب المفروض شجاع يا مولانا على وزن فعال يعني. فشجاع ده صفة مشابهة. لما تحولها لا شاجع أصبحت إيه اسم ثعل. بالضبط إذا كان شجاع في هذا الموقف فقط. أيوة. في هذا الموقف فقط. يعني هي كلمة شجاع ده صفة مس ثابتة بها. تدل على ثوّت. لما يقول شاجع على وزن فاعل ما تأيه اسم فاعل يعني. وكلمة شارف غدا وحاسن وجهه. فصاحسن وجوه يا مولانا يباحسن وجوه إذا حولته لا حاسن أصبح اسم فعل يدل على التجدد والحدوث خلاص يا مولانا تنبيهات الأول بالتأمل في الصفات الوردة من بل فرحة يعلم أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها فمنها ما يحصل ويسرع, ويسرع زواله كالفرح والطرب زمع شيخنا لما يقول فلان فرح طبعا دا يحصل ويسرع إيه؟ يعني عندما نقول فلان فرح إذا الفرح ثابت له في هذا الوقت يعني لكن سرعان ما يزول صح؟ تماماً عندما تشاهد لاعب احرز في فريقه الخصم يعني فتجده فرح جدا هذا الفرح قد لا يدوم وقد لا يستمر صح يا شيخنا طيب ومنها ما هو موضوع على البقاء والثبوت؟ تراكز يا شيخنا الودائر بين الألوان والعبوب والحلي كالحمرة والصفر والسمرة. أظن كذا واضح واضح حش. يا ماقول فلان أصمر، آه؟ أو فلان أم قلم أحمر أو وردة حمراء. فكلمة العامة والغيد اللي نعومة واللين يا مولانا. يعني عادةً بتوصل به نساء. إيش كذا؟ والهايف اللي هو ضمور ورقة الخاصرة. عارف عندي يا شيخنا؟ طي و... ومنها ما هو في أمور تحصل وتزول لكنها بطية الزوال زي العطش يا شيخنا وزي الجوع وزي الشبع أثنق الظهر لك مما تقدم أن فعل يأتي مصطرا مش كده؟ وبمعنى فاعل وبمعنى فعول وصفة مشبه عادينا أمثلة لهذا يا مولانا صح يا مولانا؟ فعيل مصدر مصدرا كلمه زميل وصهيل صهل فهو صهيل فلاحظ ان اديه على وزن فاعل لكنه مصدر يا مولانا طيب وبعدين قلوا بمعنى ايه فاعل زي كلمه قادر بمعنى قادر ماشي يا مولانا والثالث اللي هو يا مولانا ياتي بمعنى مفعول كلمه قتيل بمعنى مقتول وصفه مشبهه مثل كريم وبخيل فدي صفه ايه شخنا؟ ثابتة يعني ثابته طيب وياتي ايضا بمعنى مفاعل بضم الميم وكسر العين كجليس ما معنى جليس معنى مجالس صح وكذلك كلمه سمير يعني مسامر وبمعنى مفعل كحكيم بمعنى ايه محكم. محكم تأنيس الصفة المشبهه إذا كان فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل أو صفة مشبهة لحقاته تأنيس في المؤنث. يعني كلمة رحيم على وزن فعيل أقول فلانا رحيمة صحيح مولانا طيب لاحظ ان رحيم مقصود بها راحم راحم فهو رحيم يعني صحيح مولانا يبقى لاحظ إذا كان فعيل بمعنى فاعل فلان رحيم بمعنى راحي تبقى اقول فلان رحيمة صح يا شيخنا او بعنا مفاعل المفاعل زي شيخنا ايه جالس بمعنى ايه مجالس اقول جليسة طيب ما يستوفي المذكر المؤنس يوصد انه يستوفي بس بمعنى اسم المفعول زي مرورن ام كذا قتيل وجريح لو سبقت باسم الرجل او المرأة فيستويان فيها قتيل ومرأة قتيل تمام هنا طيب ما يستوى فيه الذكر والذكر او المذكر والمؤنث اذا كان معنى مفعول استوى فيه المذكر والمؤنث انتبع موصوفه اقول رجل جريح ومراته ايه جريح صحيح صح شيخنا وربما دخلته الهاء مع التبعيه للموصوف زي صفه ذميمه صفه يا شيخنا ذميمه لاحظ ان الصفة دي مؤنثه يعني طيب وكلمة خاصة حميدة يبدأ تابع المواصفة من اللي هي كلمة صفة يعني انتهى الوقت هنأتي الاسم التفضيل